وما الحكمة من رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء يقول الله سبحانه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ومن العبادات التي يتقرب بها إلى الله الدعاء فالتوجه إلى الله به في أي اتجاه جائز لأنه سبحانه حاضر لا يغيب وقريب غير بعيد ومعنى رفع اليدين عند الدعاء الطلب والاستجداء لخيره وبره كأنه سبحانه وهو الأعلى أمام الداعي وهو الأدنى يمد يديه إليه فاليد المعطية هي العليا والاخذه هي السفلى فمد اليدين عند الدعاء تعبير عن المعتاد بين الناس عند طلب الأبنى من الأعلى مستديا متضرعا، وثبت في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الدعاء في مثل الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصر كما قال النووي من ذلك ما رواه البخاري عن أبي موسى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أو خائبتين فيندب رفع اليدين اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن كره رفع اليدين كره الرفع البليغ الزائد عن الحد هذا ويكره عند الدعاء النظر إلى السماء لحديث مسلم وغيره في ذلك ومسح الوجه باليدين جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض روايات في مجموعها يحكم عليها بالحسن وفي كتاب الأذكار للنووي اختلف أصحابنا أي الشافعية في رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه أصحها أنه يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه والثاني يرفع ويمسح الوجه والثالث لا يمسح ولا يرفع والله أعلم